شارعنا ل ح م في الدرس ذمني ب الماضي في الكلام على النذر وقلنا انه ينقسم الى قسمين القسم الاول نذر اللجاج والثاني نذر التبرع ونذر اللجاج هو ما خرج مخرج اليمين بان قصد الناذر منع نفسه أ و غيرها من شيء أ و الحث عليه أ و قصد أ ن يحقق خبرا أ و قاله غضبا بالتزام قربه وقلنا إ ن ه يكون كاليمين ويخير الناذر بين أ م ر ي ن بين فعل ما ا ل ت ج م ه وبين التكفير لكفاره دينه و أ م ا نذر ا ل ت ب ر ر قلنا إ ن ه ينقسم إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل هو نذر المجازره ذ ا ت بان ر ر ل الأول م أ مجازا ب ي ل ت د م ق ر ب ة إ ذ ا حدثت له ن ع م ة أ و اندفعت عنه نقمه وبعد ذلك تكلمنا على النذر في ا ل م ع ص ي ة قلنا النذر في المعصية. ولا يجوز أن لا يجوز ص ح النذر المعطية في ي ولا ل ل إ ن س ا ن أ ن يفعل ما نذره أ و ل ا لا ينعقد ولا يجوز له فعله ويجب عليه الحنث به ولا يلزمه شيء لا تلزمه الكفار للمباح فقلنا لو نذر فعل مباح أ و نذر تركه لم يلزمه لا الفعل ولا الترك وقد ذكرنا ا ل أ د ل ة في هذا الموضوع لكن إ ذ ا خالف ا ل إ ن س ا ن ما نذره فالذي قاله ا ل إ م ا م النووي هنا في المنهاج تلزمه ك ف ا ر ولكن الذي رجحه في كتبه ا ل أ خ ر ى والذي عليه جمهور أ ص ح ا ب ن ا وهو المعتمد أ ن ه لا يلزمه شيء و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمكروه ه ذ اذا الكلام ا ل ي ق ل ن في المباح ا ل ذ ي استوى ر ف الانسان ه يثاب يعقب ولا وأما ا ب على فعله ولا يعقب على تلكه ب ة للمكروه إ ذ ذ ر الإنسان فعل مكروه هل ينعقد نذره او لا ينعقد نذره لكن قال ا ل إ م ا م الزركشي رحمه الله ليس ا ل أ م ر كما قال ا ل إ م ا م النووي بل كلام ا ل إ م م ا أ ب ي ت ع ي د المتولي من أ ص ح ا ب ن ا يفهم عدم ا ل م ع ق ا د قال و أ ش ا ر إ ل ي ه الرافعي تفقها لماذا قال ل أ ن النذر ق ر ب ة والمكروه لا يتقرب به إ ل ى الله تعالى النذر ا ت ز ا م ق ر ب ة لم تتعين بارص الشرع والمكروه أ ن ا م أ م و ر ا بعدم فعله أ ن يكره لي فعله إ ل ا أ ن ن ي لا أ ع ا ق ب عليه فكيف ينعقد ويلزم ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعله وهذا هو المعتمد المختار عندنا في المذهب ومثاله يعني ما قاله ا ل إ م ا م ا ل ز ر ك ش ي هو المعتمد أ ن ه لا ينعقد نذر المكروه ومثاله ما لو نذر ا ل إ ن س ا ن أ ن يصوم الدهر صوم الدهر كما تكلمنا عنه في مباحث الصيام إ ذ ا كان ي و ق ع ا ل إ ن س ا ن ف ي ترك ح ق من ا ل ح ق و ق أ و يجعله ضعيفا عن ا ل ع ب ا د ة ف إ ن ه يكره له هذا و أ م ا إ ذ ا كان لا يوقع صاحبه في ترك حق أ و لا يوقعه في الضعف عن العباده ة يوفي بالحقوق ل ك ا كاملة ويقوم بالعبادة فهذا الثام إذا نذروا طبعا ويقوم عليه بي مراد صوم ا ل كل د ه ر صوم أ ي ا م ا ل س ن ة ا ل م ر الانسان د به صوم ك أ ي م ا ل س ة م ع د صيام الدهر وكان يقع في المحذور من ضعف عن القيام بالعبادات او ضعف عن أ د ا ء الحقوق فيكون نذره مكروها وبناء على هذا لا ينعقد و أ م ا إ ذ ا نذر ا صيام الدهر وكان لا يقع في شيء مما ذكرنا فالصيام مندوب ويثاب عليه فاعله وبناء على هذا ينعقد نذره بعد أ ن عرفنا أ ح ك ا م النذر بشكل عام و أ ق س ا م ه نذر اللجاج وعرفنا نذر التبرر بقسميه وعرفنا النذر في ا ل م ع ص ي ة والنذر في الواجب والنذر في المباح والنذر في المكروه فبقي عندنا المندوب هو النذر التزام ق ر ب لم تتعين في أ ص ل الشرع هذا لا يحتاج في ا ل ك ل ا م عليه تكلمنا ا ل آ على بعض ل ن ذ ر بعض الصور, الصور التي يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن ينذرها وما هي ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ر ت ب ة عليها أ و ل ا ب ا ل ن س ب ة للصيام لو نذر صوم أ ي ا م قال لله علي ان اصوم اياما م ع د و د ة ندب له تعجيلها م س ا ر ع ة إ ل ى ب ر ا ء ة الذمه ف إ ذ ا قيد هذه ا ل أ ي ا م ب ا ل ت ف ر ي ق قال لله علي ان اصوم اياما م ف ر ق ة وجب عليه أ ن يصومها م ف ر ق ة و إ ذ ا نذر أ ن يصومها م ت و ا ل ي ة م ت ت ا ب ع ة قال لله علي ان اصوم ث ل ا ث ة أ ي ا م م ت ت ا ب ع ة وجب عليه أ ن يصومها م ت ت ا ب ع ة و أ م ا إ ذ ا لم يعين في النذر لا التتابع ولا التفريق جاز له التتابع وجاز له التفريق لانه لم يحدد شيئا هذا اذا نذر أ ي ا م ا و أ م ا إ ذ ا نذر س ن ة قال لله علي ان اصوم س ن ة م ع ي ن ة سنه وعينها قال لله علي ان اصوم ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة من ب د ا ي ة شهورها م ث ل او أ من الشهر القادم أ و من الغد عين س ن ة قال هذه ا ل س ن ة سوف أ ص و م ه فيها ا طبعا السنة تدخل فيها أيام العيد تدخل وتدخل ف ي ه ا أ ي ا م التشريق وتدخل فيها أ ي ا م رمضان التي يجب عليه صيام و س ن ة لا بد أ ن يمر عليه فيها رمضان و ا ل م ر أ ة تحيض أ و قد تحيض في هذا الصوم وقد تمرض والرجل أ ي ض ا قد يمرض فما هي أ ح ك ا م هذه ا ل أ ي ا م نذر أ ن يصوم س ن ة م ع ي ن ة ما هو حكم ا ل أ ي ا م التي يحرم صيامها و ا ل أ ي ا م التي يجب صيامها ما حكمها قال إ ذ ا ن ذ ر س ن ة م ع ي ن ة صامها عن ن ذ ر ه ح س م ا ن ذ ر و أ ف ط ر العيد والتشريق يجب علي أ ن يصدر العيد م ا والتشريق ث ل ا ث ة أ ي ا م ا ل تشريق ل أ ن ه ا ليست ق ا ب ل ة ل ل ص و م و لكنها ليست ق ا ب ل ة ل ل ص و م فلا ت د خ ل فيه ن ي ا ئ ي ا و إ ذ ا جاء شهر رمضان ماذا يعمل قال يصوم رمضان عنه عن شهر رمضان وليس عن النذر يصوم م ر ض ا ن عنه لأن زمن رمضان لا يقبل و ق ع غيره فيه صام رمضان عنه ولا قضاء عليه و إ ذ ا أفضلت ا ل م ر أ ة ب ا ل ح ي أو المراه ن ف ا ا س ل إ ا ا م ل ف ع ر ح م الله تعالى ب ا ل ق ا ل ي قال, يجب عليها القضاء. ليش؟ قال لأن الزمان لأن قابل ض او إ ن م ا أ ل ت م ع ن ف ي ه ا إلا أن الإمام النووي خالفوا أصحابنا أن مع جمهور أصحابنا في هذا قال ا ل إ م ا م النووي قلت أ خ ذ ا من الرافعي ب الشرع وهذا الكلام الذي قاله, إمام النووي أيضا قاله الامام النووي أ ي ض ا قاله ا ل إ م ا م الرافعي في شرحه للوجيز ا ل أ ظ ه ر لا يجب قضاء زمن ي ي أ ايام م ه ا أ الحيض وبه الزمهور والله الأمور النووي وخالفه وليس الصوم تقبل هذه تدركها قاله أيامها قطع قال قال أعلم على الرافعي الرافعي نعم التي الإمام الإمام المحرر ما الإمام لا تقبل الصوم أطلاً كل ليس لأن من في في أ ي ا م الحيض مثل ا ل أ يوم العيد ومثل أ ي ا م التشريق يحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تصوم فيها والمراه ليس لها دخل في هذا, من هذا أخطر الناذر عذر السنة يوما بلا من أفطر يوم بلا عذر. قال, قال نويت ان اصوم ا ل س ن ة القادمه ة ك ل او أ من الغد كما ذكر قبل قليل. ثم افطر يوما بلا عذر لا يوجد عيد و ا ل م ر أ ة ليست ح ا ئ ض ة قال أ و ل اولا أثناء الله تعالى في هذا ال... في إفطاره لهذا ا أعطى ل في ي م أ أن ن ه يصومه ولم يصومه لذر طيب ولم م ذ ا ي ل ز م ه عليه قضاءه وجب عليه قضاءه لأنه قوته قال وجب وجب لاختياره و أ خ ر ج ه عن وقته طيب هل يجب عليه أ ن ي س ت أ ن ف س ن ة جديده ة و أ لانه ي السنة لم يستطع أ ن يوفي بما ت ز م ه أ م لا يجب عليه قال إ ذ ا لم يشرط التتابع وقال نويت أ ن أ ص و م ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة ولم يشرط م التتابع ق ا ة ما قال متتابعة وإنما قال هكذا اذا لم يشرط التتابع فلا يجب عليه استئناف س ن ة ج د ي د ة و إ ن م ا يقضي هذا اليوم أ ث م بفطره ك أ ي صيام واجب ي أ ث م بفطره وبعد ذلك يجب عليه ق ض ا ء ه ف إ ن ش ر ط التتابع قال نويت أ ن أ ص و م ا ل س ن ة ا ل ق ا د م ة السنة المعينة الفلانية أو متتابعة متتابعة. فإذا أفضل فيها يوما ا فقد انقطع التتابع وجب عليه استئنافها من أقوال أصحابنا. نزل ق ط ع التتابع وما فعلها م ت ت ا ب ع ة إ ذ ا لابد أ ن يقضيها متتابعه ة ذ إذا هذه لماذا هذا ا التتابع وطبعا هذه الصور التي تسمعونها ربما نستغربها نحن. يعني يقول لماذا شرط التتابع شرط شرط يقول يعني نصر نحن ا ل إ ن س ا ن له احوال ع ج ي ب ة وغريبه و ق د ت لكم صور الايمان وصور النذور وصور الطلاق لا ن ه ا ي ة له مثل صور العقود التي يفعلها ا ل إ ن س ا ن و ا ل إ ن س ا ن يتفنن ولا سيما حينما يكون الانسان إ ن س في、حرج. في كثير من الحالات يكون حرج الحالات من ن ا ل إ في حرج فيلزم نفسه ب أ ش ي ا ء ما الزمه الله سبحانه وتعالى بها من الناس من يفعله جهل من الناس من يفعله قصدا عن علم أ ن يريد أ ن يلزم نفسه بصيام ا سنتين م ت ت ا ب ع ة المهم هو أ ن ه انشرط التتابع و أ ف ط ر يوما بلا عذر أ م ا إ ذ ا أ ف ط ر ه بلا عذر أ ف ط ر أ ي ا م العيد أ ف ط ر أ ي ا م ا ل ح ي د أ ي ا م التشريق هذا ما يقطع التتابع ل أ ن ه ا كالمستثناه ل ن ه في عندنا أ م و ر تستثنى من العقود يعني لو ان إ ن س ا ن ا قال ل إ ن س ا ن ما س أ ع م ل عندك من ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة صباحا إ ل ى غروب الشمس إلى الى س ا العاشرة ليلا ع ة ل إ ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة ليلا قال هذا العقد ما تدخل فيه أ و ق ا ت الصلاه ة لا ل بد أن ي ص لا ي بد له ذ ان خارج يجب عليه يصلي ويأخذ الأجر. هذا كأنه منصوص وكذلك عليه في العقد. وكذلك صيام أيام الأجر كأنه هذا العقد رمضان أ و إ ف ط ا ر أ ي ا م العيد والتشريق أ و إ ف ط ا ر أ ي ا م الحيط على ما ذكرنا نعم هذا إ ذ اذا لم التتابع التتابع يشتوك وشاء عرفنا ه إذا نذر س ن ة م ع ي ن ة قال نذرت أ ن اصوم ا س ن ة ا ل ق ا د م ة و أ م ا إ ذ ا لم ينذر س ن ة م ع ي ن ة نذر صوم س ن ة من غير تعين نذر صوم س ن ة من غير قال لله ع ل ي ن ا السنوات صوم من سنة سنة أ ن أ ص و م س ن ة وشرط فيها التتابع وجب عليه أ ن يصومها م ت ت ا ب ع ة ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وافطر أ ر ل والتشريق ع ي د العيد والتشريق لا بد من هذا لا بد أ ن يصوم شهر رمضان يصومه عن نذره ام عن رمضان ق ل ن ا يصومه عن رمضان و إ ذ ا أ ف ط ر أ ي ا م التشريق في هذه ا ل س ن ة يجب علي أ ن يفصل أ ي ا م التشريق وايام العيد لكن الفرق بين هذه ا ل س ن ة و ا ل س ن ة السابقه تلك س ن ة م ع ي ن ة هذه س ن ة غير معينه ة ن نصورة السنة القادمة يعني السنة السنة من النظر من ينعقد نهائيا ا قاعدت القادمة القادمة بما فيها السنة القادمة بما فيها سيام واجب أن يفعل هذا خارج أيام العيد التشريق خارجة الصيام لا الصيام فيها نهائيا أيام الحيط يفعل و و و كله كذلك لكن هنا ما قد س ن ة م ع ي ن ة قال لله علي أ ن أ ص و م س ن ة و ب ن على هذا سند لها ايام معدوده السند لها ايام معدوده معنا لو ت ل ه و ا ان يصوم س ن ت ب ا ي ا م ه ا الكامله جاشه رمضان لو تاني يصوم رمضان عرمضان جاك يامر ايديه و تشرير ومن على هذا يجب عليك الله <تصفيق> الذي صامه أ و أ ف ط ر ه صام ثلاثين يوما في رمضان يجب عليه أ ن يقضيها ل أ ن ه ما صام س ن ة هو لدى ان يصوم س ن ة صام رمضان عنه وليس عن ا ل س ن ة لا بد من قضاء رمضان نعم و أ ي ا م التي أ ف ط ر ه ا أ ي ا م العيد والتشريق وجب عليه قضاؤها نعم و يقضيها تباعا م ت ص ل ة ب آ خ ر ا ل س ن ة عمل بشرطه الذي شرطه والتزمه و إ ذ ا حاضت المراه أ ة إ ذ ح ا ض هل يقطع التسابع ق ا لا ل يقطعه الحيض كما ذكرنا ه قبل قليل ولا يقطعه حيض لكن يجب عليها القضاء أ م لا يجب عليها القضاء قال ا ل أ ظ ه ر أ ن ه لا يجب ع ل ي ه ا ا ل ق ض ا ء ك م ا ذ ك ر ن ا قبل قليل ل القضاء يجب ع المرأة ا ل ل أ ن ايامها لا تقبل ا ل ص و م فلا تدخلوا بالنذر لو نذرت صيام س ن ة من السنوات وجاءت أ ي ا م الحيض فيجب عليها ان ت ف س ر ولا يجب عليها أ ن تقضي هذه ا ل أ ي ا م ل أ ن ه ا لا تدخلوا في نذرها وإذا يشتروا نذر أن يصوم سنة ولم التتابع يشتروا يصوم يصوم لم يصوم ولم يجب أن سنة عليهم ويفرقها كما شاء إ ن شاء صامها في سنه ة إن شاء ا ص م ان في س ت ي ن شاء صامها في سنوات فهو لم ي ش ر ونذر أن يصوم س ن ة و ا ل س ن ة تحمل على ا ل أ ي ا م ا ل م ع ه و د ة ب ا ل س ن ة وبناء على هذا ف إ ن ه يصوم ثلاثمئه وستين يوما ل ا أبدا طرعا رمضان ث ن ن ي سيجيء شهر、رمضان. رمضان فيه أ ي ا م اثنين ستجيء ايام م ا ل أ ي العيد قد تقع في يوم الاثنين ماذا يعمل قال لو نذر صيام يوم الاثنين أ ب د ا لم يقضي اثاني رمضان الواقع فيه غالبا وهي أ ر ب ع ه لان وجوبها سابق على نذره ه يصومها فلا فيما لكن الإشكال يأتي فيما لو ل بد أن يأتي م صيام كفاره ة ب ش ر كفارة ي ن قتل يريد أ ن يصوم شهرين متتابعين وفي الشهرين تقع حوالي ع ش ر ة أ ي ا م بين ا تسعه و ا ل ع ش ر ة أ ي ايام م أ الاثنين فما هو حكمها ا ل إ م ا م الرافع هنا قال فلو لزمه صوم شهرين تباعا ب ك ف ا ر ة صامهما أ ي الشهرين ويقضي أ ث ا ن ي ه م ا وفي قول ا لا إ م م الرافع يقضي إ ن سبقت ا ل ك ف ا ر ة ا ل ن ظ ر إ ذ ا كانت ا ل ك ف ا ر ة سبقت ا ل ن ظ ر لا يقضي لكن ضعف الإمام الرافعي هذا القول لو أ ن الانسان لزمته ا ل ك ف ا ر ة وكان, وكان قد نذر أ ن يصوم أ ي ا م الاثنين أ ب د ا نزمشه ا ل ك فلا ا ر ة ف بد أ ن يصوم أ ي ا م الاثنين فيها عن ا ل ك ف ا ر ة ل أ ن شرطه ا ل قال أ ن تكون م ت ت ا ب ع ة س ي ص و م عن ا ل ك ف ا ر ة م ع ذلك أ ن ه لم يوف ي بنذره ماذا يعمل قال ي ل ز ب ه القضاء القضاء أ ي ا م الاثنين التي أ ف ط ر ه ا إ ل ا أ ن ه إ ذ ا كانت ا ل ك ف ا ر ة س ا ب ق ة يوجد عندنا خلاف في المذهب في هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن وجب عليه أ ن يصوم أ ي ا م ا ل ك ف ا ر ة قبل أ ن ينذر ظ ر فيما ا ا ا ل ك ف سابجة النذر هل يقضي أيام الاثنين على هل يقضي فيما ه ا أ ل يقضي أيام الاثنين عندنا خلاف ا ن ه كانت ق و ل ي ن ن ولو ك ا ا ل ك ف ا ر ة س ا ب ق ة على النذر وقول ل الامام يقضي أيام ا ث ن ن ي ي ف إذا إ النذر كانت الكفارة سابقة ا على ل الرافعي م ا رجح القول الذي يقول ب أ ن ه يقضي ولو كانت الكفاره سابقه على النذر والقول الذي يقول لا يقضي ضعفه الامام إ م ل ر ا ع الرافعي م ا ن ي ح م ل ل ه وظهر تعالى لذلك أن أ ا الكفارة ما داخلة فيها م في الكلام كل ذكرناه هي الذي بالنسبة لشهر رمضان قبل لأيام ا ل م ر أ ه نزلت ان تصوم أ ي ا م الاثنين أ ب د ا فجاءت أ ي ا م الحيض و أ ف ط ر ت اثنين مثلا في كل في ربما تفطر ربما لا تفطر ل أ ن الحي ي ب د أ من يوم و ل ي ل ة إ ل ى خ م س ة عشر يوما بلياليها وغالبا س ت ة أ و سبعه أ ي ا م معنى ذلك أ ن ه محتمل أ ن تفطر أ ي ا م الاثنين ومن المحتمل أ ن لا تفطر أ ي ا م الاثنين و م ن ا ء على هذا لا نستطيع أ ن نقول ان أ ي ا م الاثنين يتعين عليها فطرها كما ذكرنا هذا في التتابع فيما إ ذ اذا ن ر سنة أيام ن ي ما تحكم هو تحتم أن ا ل ا ث ن ن ي ت ح يوم سنه ي في الليلة يعني ليلة ن الثلاثة و ت ظ ر يوم أو مساءة الأحد صباحا أو مساء. وبناء على هذا م ا يتحتم ي ي ت أو ع ن ع ل ي ه ا إخطار فإنها الثنين وبناء هذا يوم من على فإنها تقضي زمن حيض ونفاث في ا ل م ر ا الإمام النووي ر ح م ه الله ا ل في ر و ض ة والذي ذهب إ ل ي ه أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه ا لا تقضي ولو كانت أ ي ا م الاثنين غير متعينه ا قال、كالعيد. إذا جاء ليش، لك لعيد العيد أي ي تبتأ ز م ا قال ولا يتعين أن يكون العيد في يوم الاثنين وكذلك إذا جاء هالحيد لا الحيد الاثنين إذا جاء الاثنين أن أن أن ين يتعين يكون يتعين يكون لكن تقضيه لي في يوم يوم في يوم وكذلك لو ف إ ن ه ا ت ف ت ر ه ولا يجب عليها قضاؤه هذا الذي رجحه ا ل إ م ا م النووي في ا ل ر و ض ة كما رجحه ا ل إ م ا م الرافعي في الشرح الكبير وهو المعتمد عند أ ص ح ا ب ن ا طيب لم يستدرك النووي على الإمام الرافعي في لماذا لم الإمام على الإمام المسألة؟ هذه قال ا ل إ م ا م النووي لم يستدرك على الرافع في هذه ا ل م س أ ل ة ا ف ت ف ا ء بما ذكره سابقا قبل قليل ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ق ة قلت أ ظ ه ر لا يجب في قضاء أ ي ا م الحيض في كل الصور التي ذكرناها ولهذا لم يستدرك على ا ل إ م ا م رافع الله اعلم ان هذا الذي استظهره الشراح قال ا ل إ م ا م النووي لم يستدرك على الرافع في هذه ا ل م س أ ل ة مع انه خالفها في كتبه ا ل أ خ ر ى لانه سبق استدراكها ما هي ع ا د ة ا ل إ م ا م النووي ع ا د ة ا ل إ م ا م النووي أ ن ه ولو كانت المسائل م ت ش ا ب ه ة يستدرك في كل مكان وينبه ابويه تركه هنا هم ا ت م س و ا له ا ل ع ذ ر في أ ن ه قد س ت د ر ك سابقا فلا ح ا ج ة للاستدراك م ر ة ث ا ن ي ة والله أ ع ل م نعم ولو نذر ا ل صيام يوم بعينه قد رايت ان اصوم يوم الخميس لم يصم و عنه قبله ولو صام قبله لا يقع موقعه قطعه لكن إ ذ ا ما صامه ايصومه بعده أ م لا يصومه بعده ويكون قضاءه إذا عين يوما لله علي يوم فإذا يوما قال الخنيط صام قبله اتفاقا لا يقع. لأنه لا يصح تقديم العبادة عن وقتها المحدد لها الخنيط فصار وقتا للعبادة محددا لها تصيام رمضان عين علي يقع عن شرعة عين شرعة ويت يوم يصح تقديم يوم يجد ي أن لأنه أصوم وهو م قبله ق لله د الإنسان كصلاه الظهر لا يجوز ن يقدمها عن وقتها المحدد لها شرعا وهو حدد له وقت ا ل آ ن الصيام صار محددا في يوم الخميس صار ي واجبا م ل خ م ي س و ا عليه بالتزامه فلا ي ج د له تقديمه لكن إ ذ ا لم يصمه و فالقياس أ ن ه يقضيه ككل ع ب ا د ة أ خ ر ج ه ا عن وقتها المحدد لها شرعا او نزل يوما من اسبوع ل ل أ أ ي ا ا م من, الأيام من القادم شاءه يصوم أي يوم أي ث ب ت أ ح د اثنين أ يوم من أ ي ا م شاءه يصوم ويجزئ هذا إ ذ ا لم يعين ف إ ذ ا عين يوما ق ا ل و ي ت ان اصوم يوم الاثنين القادم في ا ل أ س ب و ع القادم إ ل ا أ ن ه نسي هذا عين الاثنين أ و ا ل أ ح د أ و السبت ي و م من ا ل أ ي ا م ونسيه جاء بعد أ س ب و ع أ و نذر أ ن يصوم أ بعد في الشهر القادم نحن نراه الشهر في في ذي القعدة قال ن و ي ت أ ن اصوم لله علي ان اصوم نذر ان يصوم اول اثنين ل من شهر محرم ق ا ل إ ذ ا نذر ي و شاع أ س ب و ثم نسيه ص الانسان م يوم آخر في ا أ س ب و ع إن ك هو فبها نذره هو ونعمة وإن وقع قضاءً ولو دن يكون ثابت أو واحد أو اثنين أو فعلى ثابت ما قضاء اثنين ثلاث يكن دن شعر لم وإذا إ في صوم نسل صام, صام يوم الخميس ا كالعادة صام ا ث ن ن ي يوم ل أو ك ا ل ع ا د ة ثم نزل إ ت م ا م ه بعد ان شرع في الصيام النافله ل ع لزمه ي أن أتم ذ اتمامه اليوم ه م حسبما ا ت ز م ه ل أ ن النفل ع ب ا د ة فصح التزامه بالنذر ويلزمه الاتمام و إ ن نذر بعض يوم ي ن صورنا كلها في الصيام قال لله علي أ ن أ ص و م نصف يوم هل يصح نذره هذا قال ل يصح نذره ل أ ن ه ليس بقربه لم يشرع الله لنا صيام نصف يوم ليس قربه ة ما ج ع ل ا لكن ل ل ه قربة القول الثاني عندنا في المذهب انه ل م ذ ه ب أ إ ذ ا نذر صيام نصف يوم وجب عليه أ ن يصوم يوما كاملا ل أ ن صوم بعض اليوم ليس معهودا في الشرع بل م ع ه و د صيامه اليوم فيلزمه أ ن يصوم يوما كاملا لكن الاصح أ ن ه لا ينعقد نذره ولا يلزمه لا صيام نصف ل أ ن ه ما ينعقد ولا صيام اليوم أو ن ذ قال يوم قدوم زيد واليوم عندنا يطلق على النهار وليس على الليل أ و يوم عيد ج او ء ي م عيد أو جاء أ ي ا م ا ل ت ش ر ي ف أ و جاء في رمضان وهو صائم فلا شيء عليه لن يحدد النذر ليلا عليه اليوم اليوم الليل العيد اليوم الذي حدده كان حرام صيامه على وإنما كان ومناء يحدد بيوم ذي يجب شيء زيت في يصومه في في يذبه شيء في يوم يحدده حرام قدوم فإذا جاء ما إذا جاء أما ما جاء جاء ما جاء صيامه هذا أو ما يلزمه نعم أ وجاء في رمضان ويجب عليه الصيام على ي الصيام ه رمضان ل ع كل ا ل أ ح و ا ل عن رمضان وبناء على هذا فلا يلزمه شيء ل أ ن ه قيد باليوم ولم يوجد القدوم في محله أ و ق د م زيد النهار جاء النهار في و الرجل كان م ف ط ر ماذا يعمل على القاعده التي ذكرناها يجب عليه يعني يقضي هذا اليوم أو جاء هذا أو وكان صائما قضاء جاء في النهار وكان مخفر أو جاء كان رجل صائم قضاء او صائم عن نذر فانه يجب عليه في هذه الحاله ان يصوم يوما اخر لانه لم يستطع ان يفي بنذره في اليوم الذي جاء به زيد وكذلك اذا جاء وهو صائم النفله ما يجزله عن صيام عن الصيام الذي نذره يوم قدوم زيد لماذا ل أ ن النذر واجب والواجب لا ي ص ح إ ل ا ب ن ي ة م س ب ق ة لا صيام لمن لم ي ب ي ت الصيام من الليل وهذا الصائم نفد وبناء على هذا ما يجزئه و إ ن م ا يجب عليه أ ن يصوم يوما آ خ ر وراء هذا اليوم وقيل يجب تتميمه ويكفيه قول ضعيف عندنا ولو قال ان قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه وقدما إ عمر علي فلله يوم الاربعاء فيوم الخميس و اليوم التالي لقدوم زيد وهو أ و ل خميس بعد قدوم ع م ر فماذا يعمل قال وجب صوم الخميس عن أ و ل النذرين عن أول أ ي م ا نذره أ و ل ا يصومه عنه ويقضي اليوم ا ل آ خ ر ل أ ن ه لا يمكن أ ن يوقع يومين في يوم واحد ل أ ن الصيام من الواجبات ا ل م ض ي ق ة الزمن لا يتسع ل إ ي ق ا ع عبادتين ب ق ي ت عندنا بعض الصور في النذر ب ا ل ن س ب ة للحج و ا ل ع م ر ة إ ذ ا نذر ان ل إلى ي بيت الله أو ه نذر أن يمشي إ ل ى بيت الله أ و أن ي أ ت ي بيت ا ل ل ه فالمذهب وجوب اتيانه بحج أ و عمره ل أ ن الله تعالى أ و ج ب ق ض د ه بنسك فلزم بالنذر ولا يجزيه ان يذهب إ ل ي ه غير حاج ولا معتمر إ ن ه ذهب إ ل ى البيت بدون حج او عمره م ا يجزيه و إ ن م ا ي ج ب عليه ي أن أ ت ي ه بحج أ و عمره ف إ ن نذر الاتيان قال بالله علي أ ن آثي بيت اتي ل ل ه ما ع ر ض لا ل م ش ولا لعدمه ما ي ذ بيت ا ش إن وإن وإن نذر ذهب ذهب ماشي أجزاء وإن ذهب راكبا أجزاء. وإن نذر المشي يحج أجزاء أو أن يحج أو ع ر ا ش ي ف ا ل أ ظ ه ر أجوب ا ل م ش ي ل أ ن ه التزم هذا وبناء على هذا يجب عليه أ ن يفعل ف إ ن قال احج ماشيا قال فمن حيث يحرم قال م احج ش ي أين يبدأ ا الحج يبدأ من حيث يحرم يعني من الميقات المكاني من من يحرم من يعني يبدأ قال أمشي إلى بيت الله قال بيت وإن دولة أهله من بيته فمن ما ماشيا ق امشي ل أ إ ل ى بيت الله مشيا ف من بيته ايا ل ذ يخرج ي منه أ كان بيته واذا إ ذ أجبنا أن أ المشيا قال عليه علي لله ه ب إلى ل ح ج م ا ا إذا أ ج ب ن ا عليه المشي فركب فإذا ركب لعذر أ ج ز ا ه وماذا يلزمه قال وعليه دم في ا ل أ ظ ه ر لماذا يجب عليه الدم ل أ ن هذا صار, من واجبات الحج. صار كواجبات حج مثل الايام أن يصوم يوم الخميس. صار يوم الخميس واجبا في النسبه له ن ظ ر أ ن يحج ماشيا وجب عليه في هذا الحج المشي ف إ ذ ا تركه لعذر وجب عليه الدم كما يجب عليه الدم في ترك أ ي واجب من واجبات الحج يراجب عذر بلا المغيث حكم دوم بدون عذر ليس مريضا أ ج ز أ ه أ ي ض ا ح ج أ ج ز أ ه كما لو ارتكب ا ل إ ن س ا ن م ع ص ي ة متعمدا في الحج يبطل حجه طبعا ما يبطل حجه على تفصيل في ا ل محرمات ا ل إ ح ر ا م و إ ن م ا يلزمه الدم طب يجب بين السابقة وجب الدم. ما الفرق بين ركب وركب في الحالتين وفي الحالتين عليه الصورتين فيما إذا ركب معذوراً وركب بغير أجزأه فرق الفرق الصورة والصورة معذورا عذر هذه إذا الدم ما كل كل ففي حالة يعصي وفي حالة العذر لا ومن ف ي حالة ع د العذر يعصي ك م نذر لبسها ل ب ا ع لا يعصي. وإن لبسها العذر وكذلك هنا. نعم. وعلى يعصي غير فيه يعصي نعم وإن فإنه من هنا كل حجا ا ل ن ي ب عليه ل د م ق او ل م ن نذر حجا أو ع م ر ة نسبه فعله بنفسه ذ النذر ه ننهي الله الصور اليوم شاء كتاب حتى إن من نذر حجا او ع م ر ة ن د م ه فعله بنفسه هذا هو الرصد ف إ ن كان م ع ذ و ب ا ا ل م ع ذ و ب في الماضي هو الذي كان لا يستطيع أ ن يجلس د ع ى الراحلة يكون مريضا لا يكون ي ت ط ي على أن يتماثك ع الراحله ة من منزلة ولا المعذوب ينزل كل إنسان يستطيع ي أن ذ ب بنفسه والمعذوب بالمعذوب إلى وإنما الحج ليس لتحديد العذر هي صورة مما كان متعارفا عليه في ذلك الوقت ف إ ن كان معضوبا يعني أ و مريضا لا يستطيع أ ن يذهب إ ل ى الحج بسبب ل ب ر ض ه قال التنابه يتنيب الذي عليه في حاجة الإسلام الواجبة لو لم يستطع أن يحج بنفسه يحج بغيره ي كالإنسان نفسه أن بنفسه هنا ألزم نفسه بالحج صار حج واجبا الواجبة بالحج واجبا وكذلك الحج صار حاجة الإسلام صار ألزم لو لم ألزم حج ع فان استطاع بنفسه هذا هو الاصل وان لم يستطع فانه يستنيب من يحج عنه ويندب تعجيله في اول, أول سنين الامكان عنده مال يستطيع ان يستاجر انسانا في هذه السنه ليحج عنه يجب عليه ان يدفعه له الان ح ج عنه من ماله يخرج من ر أ س مال التركه ق ي م ة الحج الذي نذر و إ ن نذر الحج عامه و امكنه الحج في هذه السنه لزمه الحج ف إ ن منعه مرض وجب عليه القضاء أ و منعه عدو أ و سلطان فلا يجب عليه القضاء ليش؟ قال إ ذ ا منعه بعد الاحرام اراد ان يحج لكن منعه العدل أ و منعه السلطان أ و شيء قال فلا قضاء عليه في أظهر ل م ك ا ن ا ل ع ذ ر فلإش ا ل ف ر ق ب ي ن ه وبين و ص ر ة ا لمكان ر ض العذر م ر ض وجب ل القضاء ي في ه ه ه ا ل ص و ة ما يجب عليه القضاء؟ ما المرض من القضاء الفرق بين الاثنين قال ويفالق المرض بجواز يجب عليه بين غير به التحلل شرق بخلاف المرض ما يتحلل به إ ل ا إ ذ ا ش ر ط ه وبهذا يختلفان في ح ا ل ة المرض يجب عليه القضاء وهنا لا يجب عليه القضاء وإذا هدي تعرفونه وما والتصدق به على من أي على الفقراء الموجودين الإنسان إذا إلى نذر يأخذه ليذبحه نذر لذيمه هديا الأنعام هديا بها الفقراء من من هدي حمده به في أي في على على مكة مكة مكة أ و نذر التصدق على أ ه ل بلد معين نظر أن في أندونيسيا يذب في حشاة قال لزمه ان يذبح شاه في أ ن د و ن ي س ي ا لا ل خ ص و ص ي ة المكان المكان لا خصوصيه له اعتبار. ولكن للفقراء الذين في ذلك المكان لو نذر أ ن يذبح شاه ن ا في البيت ي و ز ع ه ا على الفقراء ا ل خ ل ي ي ن في ا ل م ن ط ق ة ما يلزمه أ ن يذبحها في البيت هنا خ ص و ص ي ة المكان لا تتعين ل أ ن ه لا يتقرب إ ل ى الله به لو ذبحها خارج البيت في الشارع يجزئ لكن يجب عليه أ ن يوزع لحمها على الفقراء الذين هم في هذه المنطقه ة نعم ذ بالذفع هذا فإذا ا بخلاف الأماكن التي إلى الله تعالى فيها هذا بالنسبة للأماكن بشكل عام التخذق يتقرب بشكل إلى نعم نظر على معينة على أهل بلدة يلزمه أهل أن فإنه ينبح ويتصدق او ل ل المعينة ب د ة أ نذر صوما في بلد قال لله علي ان ص و م الشهر القادم مثلا في دمشق أ و في ا ل ق ا ه ر ة ق ا ل لك ت ع ي ن ل أ ه لا يتقرب الى الله تعالى بالصيام في هذه البقاع ل نصلي مئة ركعة في مجلد في مجلد الأزهر ي في أن مئة مسجد ركعة يعني في ا ل ق ا ه ر ة في ا ل مكان معين مسجد ازهر أ و غيره من المساجد غير المساجد ا ل ث ل ا ث ة قال م ا يلزم لان أ ن ل ل م س سواء ا ج د أ المساجد سواء نذر بقعة البقاع كلها سواء في أ ي ب ق ع ة صام وفي أ ي ب ق ع ة صلى ف إ ن ه يجزئ إ ل ا المسجد الحرام والمسجد ا ل أ ق ص ى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الامام الرافع استثنى المسجد الحرام فقط وضعف القول في المسجد النبوي والمسجد الاقصى الإمام النبوي قال قلت الأظهر فاذا في ان المسجد الاقصى لا ان يصوم ولا نذر يصوم يصوم يزد له بد فيه ولا اجزئه الصيام في مكانه ل أ ن ه يتقرب إ ل ى الله تعالى ب ا ل ع ب ا د ة في تلك الاماكن أ م ك ن ن ع و ط ب ع المراد المسجد الحرام هو الحرم الحرم هو ل ل ه أ الأجر يضاعف الحرم وإذا نذر أن يصوم في المسجد الأقصى قلنا لا الصيام إلا النبي الله المسجد صلى عليه وسلم أن أو يجزئه مسجد نذر في يصوم في في غيره الحرام ل أ ن ا ل أ ج ر فيما ه أ ك ث ر من ا ل أ ج ر في المسجد الاقصى فهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم و ن ي ا ل م س ج د الاقصى ولن يؤدي الى المسجد الاقصى و ن م س ج د النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. وإذا صوما مطلقه قال لله علي ان اصوم يلزمه يوم أ و نذر أ ن يصوم أ ي ا م ا يلزمه ثلاثه ايام أ ق ل الجمع أ و نذر صدقه قال لله علي ان ل ص د ق ة اصلي قال لله علي ص ل ا ة فيجب عليه ركعتان يجب عليه ركعتان هذا مبني على قاعده ة ف ق ي ة و ف ي قول تلزمه ر ك ع ة م ب ن ي على قاعدة ق ف ه ي ة إ ذ ا نذر ا ل إ ن س ا ن ن ذ ر ة هل يسلك ب ا ل ن ر مسلك ث ل الشرع؟ واجب أن ي به مثلك جائز الشرع فقول أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه يسلك بالنذور م ث ل ك واجب الشرع ومن ا بالشرعي ركعتان ل ل ذ ي وجب يجب بالشرع أقل م ركعتين ومن قال إ ن ه يسلك بالنذر م ث ل ك جائز الشرعي قال ت ج ز ي ه ركعه ة ل أ ن و ج و د ب ا ل فلا ش ر ركعة ركعة ع ا تجزيه و ح د ة جائزه ة وبناء على ذ النذر ا قال واجب النذر لدمه ركعتان من مثلك لدمه ومن إن يسلك الجبوري رأي به وهو إنه بالنذوري مثلك جائز الشرع جائز فعلى إ ن ه ينزمه ر ك ة ف و ص ل ث الاول ن ي ة مانعة لكنه ا ج ب ع ي في ه ذ ه ا ل ل ل ح ا ا ة ركعة و قلنا و ا ل ر يسكك جمهور الفقهاء أنه يزمه يسكب النذر و ا بالنذر مثلك واجب الشرع وهو الراجع يلزمه القيامه مع القدره ة لأن ذ ا واجب الشرع في الصلاة و إ ذ ا قلنا نسلك من نذر مسلك جائز الشرع فلا يلزمه القيام ل أ ن يجوز القعود في ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة جائز الشرع أ و نذر ع ف ق ا فعلى ق ف القول أ و ل بواجب الشرع يلزمه رقبه ك ف ا ر ة أ ن تكون م ؤ م ن ة ف ل ي م ة من العيوب التي تخل بالكسب وإذا مشينا في الثاني في نذر رقبه وقلنا أ ن ه ي س ب ه فيها مثلك جائز في الشرع يكفيه أ ي ر ق ب ة ولو كانت م ع ي ب ة ولو كانت ك ا ف ر ة ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت الثاني هنا أ ظ ه ر والله أ ع ل م أ ي ب ا ل ن س ب ة ل ل ر ق ب ة ل ي ش الثاني هنا أ ظ ه ر ولم تقل في ا ل ص ل ا ة الثاني أ ظ ه ر قال لتشوف الشارع إ ل ى ا ل ع ت ر ا ل ش ر ع ه ن ا دائما يقولون ى العزق ان وبناء على يكون هناك اشهر ل ويكون ه م ن ا ل م ح ت م ل أن ي ك و ن في ي عسر ع ل ه يرذقه ع ن ا ل و ف اشهر ء بالنذر ويكون لإعتق ا ر هناك ي س ل به مثلك ج ا ئ ز ا ل ش ر ع أي ر ق و ي ع ت ق ه ف إ ن ه ا تجزئه و إ ذ اشهر ع عشق ك ا ث ر ة م ع ي ب ة قال أ ن ا لله عليه أ ن يعشق ك ا ث ر ة م ع ي ب ة طبعا تجزئه المسلمه الكامله ة لا شك في ذ ا و أ م ا العكس فلا يصح و إ ذ ا عين ن ا ق ص ة ما قال اعتق ر ق ب ة ن ا ق ص ة قال ان اعتق هذه ا ل ر ق ب ة ا ل ن ا ق ص ة عينا ويجب عليه أ ن ي ع ت ق ه ا أ و نذر صلاه قائما لا علي قال لو قال هل واجب الشرع لكنه قال لله علي ان اصلي صلاه قائما عند ذلك لا بد أ ن يقوم ولا يرد فيه واجب الشرع و ج ا ئ د الشرع ل أ ن ه عينه لا يجزئه ان يصلي قاعدا لكن لو نذر ان يصلي قاعدا يجزئه القيام ل أ ن القيام أ ف ض ل من القعود أ و طول ق ر ا ء ة ا ل ص ل ا ة أ و نذر ص و ر ة م ع ي ن ة أ و الجماعه لزمه كل هذا قال والصحيح ع ق ا د النذر بكل ق ر ب ة لا تجب ي ابتداء ك ع ي ا د ة مريض وتشييع جنازه ة اي م أ ب أ ن ي س ل م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم